في الدنيا والاخره ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالفهم فاخوانكم والله يعلم المفسدا من المصلح ولو شاء الله لا اعنتكم ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبَدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَهُ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ نَارُ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن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 وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم